ولتأتي طَائِفَةٌ أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وَأَسْلِحَتَهُمْ ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضي ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله أعد للكافرين عذابا مهينا.